صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن و ل ا ه وبعد مرحبا ل ك م أ ي ه ا ا ل ا خ و ة في هذا اللقاء الطيب ولازلنا مع كتاب ا ل ط ه ا ر ة من الشرح الممتع ووصلنا إ ل ى باب التيمم والتيمم موضوع هرم ل أ ن ه يتعلق بالواقع وفي أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة ت أ ت ي في هذا الباب متى يجوز التيمم وما هي العوارض التي تمنع التيمم وهل التيمم رافع للحدث أ و بديل لما يبيح ا ل ط ه ا ر ة اي المعنى يعني هذا يرفع الحدث ش أ ن ه ش أ ن الوضوء بحيث إ ذ ا تيممت ل ص ل ا ة ن ا ف ل ة ر ك ع ت ي الشروق مثلا ولم تحدث هل يجوز لك ان تصلي بتيممك الظهر سؤال هل اذا جاء الوقت الاخر صليت الظهر بتيمم ثم جاء العصر و أ ن ت متيمم والماء مفقود هل تعيد التيمم أ م تبني على التيمم ا ل أ و ا م هذا موضوع تاخر مهم جدا إ ذ ا التيمم من صفات هذه ا ل أ م ة أ م ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصها الله عز وجل بهذه ا ل ر خ ص ة التيمم قال التيمم وهو بدل ت ه ا ر ة الماء بدل طهاره الماء ا ل ح ق ي ق ة هناك أ م و ر م ر ج و ح ة في المذهب الحنبلي ذكرها المصنف هنا س أ ب ي ن أ ن ه ا م ر ج و ح ة لكن ا ت ا م ل في ا ل ل غ ة بمعنى القصد القصد يقول الله ولا تيمموا ا ل خ ب ي ث ة منه تنفقون والمعنى أ ن ك إ ذ ا تصدقت او اخرجت ا ل ز ك ا ة لا ت أ ت ي الى خبيث مالك تقصد الخبيث لا تيمم الخبيث اي لا تنفقون ق ص د الخبيث م ه ت يعني يخرج من ماله لله عز وجل ما يكره الخبيث ا ر ض ع ما يملك اسوا ما ي م ل ق اما في الشرع ي فالتيمم هو التعبد لله عز وجل ب ض ر ب ة للوجه والاله والكفين و أ ق و ل للوجه أ و ل ا ثم الكفين الموالاة تتابع له الوجه ثم الكفين قال المصنف وبدل ط ه ا ر ة الماء إ ذ ا دخل وقت ا ل ف ر ي ض ة يعني, إيه؟ يعني لا يريد ا ل ت أ م م الا بعد دخول الوقت يعني دخل الوقت وطلبت الماء ولم تجد الماء وتعذر عليك ان تصله الى الماء بكل السبل نوضح الان ما معنى تعذر يعني هل لو وجدت الماء بثمن في استطاعتك ان تشتريه لك ان تتامم ام لا بالطبع لا الماء موجود بين يديك ولكن هناك مانع يمنعك من الوصول إ ل ي ه هناك عذر مرضي يمنعك من استخدامه كل هذا في حكم العدم, كل هذا في حكم العدم. اذا دخل وقت ف ر ي ض ه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط ي ت خمسا لم يعطهن أ ح د من ا ل أ ن ب ي ا ء قبلي من هذه الخمس وجعلت لي ا ل أ ر ض مسجدا وطهورا قف عند هذه ا ل ج م ل ة ما معنى جعلت ا ل أ ر ض مسجدا أ ي أ ن تصلي في أ ي مكان ت ر د ك ص ل ا ة أ م ا أ ه ل الكتاب فلا يصلون إ ل ا في كنائسهم أو معابدين. لا يمكن أ ن يصلي إ ل ا في هذا المكان أ م ا نحن فنصلي في كل مكان الا ا ل م ق ب ر ة والحمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه و س ل م ج ع ل ت للمسجد ا وطهوره قول هو طهوره يدل على أ ن التراب بديل عن الماء ولم ي ق ل و ط ا ه ر ة إ ن م ا قال طهوره وطهور ا ل هو ا ل ط ا ه ر في نفسه ا ل م ط ه ر لغيره ل أ ن ك ل م ة الطهور تختلف عن الطاهره قال او ابيحه ن ا ف ل ة يعني هو بدر ط ه ا ر ة الماء متى اذا دخل وقت ا ل ف ر ي ض ة او ابيحه ن ا ف ل ة ما معنى او ابيحه ة نافلة يعني في ف يجوز ي وقت نافله تصني ل ن ا ة يستثن ن ان ا ماذا اوقات الكراهة واوقات التحرير التي لا يجوز أن فيها. وقد تحدثنا قبل تصني تحدثنا لا ذلك نافلة فيها عن ا ل أ و ق ا ت التي نهي عن ا ل ص ل ا ة فيها قال وعجم الماء أ و زاد على ثمنه كثيرا أ و ثمن يعجز ه يعني يعجز ثمن صاحبه عن ط ل ب ه أ و خاف باستعماله ما معنى خاف باستعماله خاف أ ن يضره الماء ليس معنى ان يتوهم البعض ا الجو برد برد شديد واذا اغتسل بالماء البارد لن ي ص ا ب باذى ه ل ا ي ج لها ي ت م م لا العبره بالاذى لانه يترتب على استعمال ا ل ماء ضرر ب ا ل ن س ب ة للمكلف اما في عز ط و ب ة تجد في اريافنا رجل من اريافنا ينزل البحر ويخرج كالبطل هذا بالطبع لا تام ولا خلاف يلزمه بعض الاخوه ا ل ف ا ف ا ل بسكويت اذا وجد ا ل ح ر ا ر ة مثلا ع ش ي ن درجه جنويه هتيمم خش بسم الله وستخرج انت اشد إ ذ ن التهم لا يملك الا في ح ا ل ة الضرر للمكلف المحقق قال المصنف أ و خ ا ف باستعماله أ و طلبه ضرر بدنه أ و رفيقه يعني إ ي ه يضر البدن استعمال الماء يضر البدن جرح استعمال الماء عليه سيزيده او رفيق رفيق صديق معك وليس معكما الا ق د ر من الماء يكفي ل ل و ض ء او للشرب ما ذ ا تسمع نشرب بالطبع لان هذا ض ر الوهم بالرفيق قال او حرمته ما معنى حرمة ا ل م ر أ ة زوجته اولياؤه ال أو بيته يعني او ماله بعطش او ما له بعطش او مرض يعني معهما يكفي كما قلت ل شرب او ا ليه او لو لا بس أ اي تامم او ه ل ا ك و ن ح و ش ر ع ا ل تيمم ي ب م ت ى يشرع ا ل تيمم سؤال ع ر ف ا ل تيمم ل غ ة و ش ر ع ثم بين الحالات التي يجوز فيها التيمم سؤال بسم الله أ و ل يا شيخ ع ر ف التيمم ب ا ل ل غ ة القصد من قول الله ولا تيمم الخبيثه منه بس ما تقولش م عادش ي ء ع د قدام الشيخ تاني أ ب د ا خلاص الشيخ طيب متى يجوز التيمم راح عدم وجود الماء, الماء. طبا معروف ضرر في بدره او في رفيقه او في حرمته او في ماله وجد الماء وهناك مانع من استخدامه كمرض او عذر ي م ن ع كل هذه الحالات يجوز فيها ا ل ت ي م قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمد بعد استعماله هل يمسأل ه م ع ن د ه ق د ر من الماء يكفي لغسل عضويه ل يغسلهما ثم ي ت أ م ل على الباقي يستخدم القدر الموجود حتى يستنفذ الماء فعلا هذا هو الراجع في ق و ل م ذ ه ب ل أ ن ه إ ذ ا وجل الماء ليسمى معدوم لا بد أ ن يعدم الماء و ا ل أ ص ل في ا ف ق ه ا ل إ س ل ا م ي ان تحصن من الواجبات ما تستطيع رجل يعجز عن السجود في ا ل ص ل ا ة لعلم ف ي ل في ظهره هل يجلس في الركوع والقيام يستطيع أ ن يقوم يستطيع أ ن ي خ ر ا ف ا ت ح ه يستطيع أ ن يركع كل ذلك يحصله ف إ ذ ا جاء السيد ماذا صنع دلس و أ م ا ؤ ه او ماء ب ر أ س ه اذا حصل من الواجبات و ا ل أ ر ك ا ن ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم إ ذ ا أ م ر ت ك م بشيء ف أ ت و ا منه ما استطعتم هذا هو ا ل أ ص ل أ ن تفعل ما تستطيع والحديث ان كان فيه ض ع ض الرجل الذي شتت ر أ س ه امره بان يغسل جميع بدنه بالماء ثم ي ن س ح على مكان الجرح فقط قال ومن وجد ماء يكفي بعد, ظهره بعد, طهره بعد طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي جرح يعني ويجب طلب الماء في رحله دي ن ق ط ة م ه م ة جدا في التامل انت من سكان الزيتون جاء وقت الظهر طلبت الماء فين في الزيتون فلم تجد ا لكن م ا ء ل في ماء فين في السلوم ا ل أ و ل تتامل لا ط ب ع ا لابد أ ن تطلب الماء فين فالرح ما معنى في ا ل ر ح ل ة المكان المجار لك الذي تنتقل له بدوني م ش ق ة ولا تعب وفي عصرنا سيارات ما شاء الله بعض الناس يتيمم مع وجود الماء فيه بجواره هي يطلب الماء في أينه في رحله وقربه و ق ر ب و ب د ل ا ل ة يعني ي س أ ل يطلب الماء الا ي ت ل م م الا بعد ان يطلب قال ف إ ن نسي قدرته عليه وتيمم أ ع ا د يعني ايه يعني وجد الماء بالشارع المجاور وهو تيمم ثم صلى م ت و م م ما واجبه يعيد ل أ ن الماء وجد في الرحله وبجواره فلا يتيمم إ ل ا في ح ا ل ة فقد الماء من رحله ومن جواره قال اعاده وان نوى بتيممه احداثا او ن ج ا س ة على ب د ن ي تضره ازالتها او عدم ما يجيلها او خاف بردا ح ق ي ق ة ه ذ ه ن ق ط ة خ ل ا ف ي التيمم يرفع الحدث الاكبر والحدث فقط المذهب يرى انه يرفع النجاسات يعني ثوب عليه ا ل نجاسه ل يرفع التيمم شرع ة للوضوء و ا ل ج ن ا ب ة فقط لا اما النجاسات ف إ م ا أ ن تطهر بمائع طاهر الماء, الماء طهور أ و مائع طاهر يعني مائع طاهر بنزين جاز بيبسي سفن اب شبس كل ذلك ما أ ع ط ا ه تضع الى ا ل ن ج ا س ة يزيلها تتحقق الطهاره ل ل ن ج ا س ة بهذا أ م ا ا ل ت ا م م فلا يجوز الا في ه الحدثين ا ل أ ك ب ر سؤال رجل اصابته ج ن ا ب ة فنوى بتيممه ارفع ا ل ج ن ا ب ة طبعا ا ل ت أ م م لعضوين ك م ل ع ض و الوضوء لكام عضو ل أ ر ب ع ة هذا الفرق ا ل أ و ل ا ل ت أ م م لعضوين والوضوء ل أ ر ب ع ة في الوضوء لابد أ ن ت ت م ض م و ض و ء اما في ا ل ت أ م م إ ذ ا الحكم يختلف ومن هنا من قاس ا ل ت أ م م على الوضوء أ خ ط ا ل أ ن هذا يسمى ايه قياس فاسد الاعتبار إيه؟ لماذا هو فاسد لانه قياس في وجود النص او قياس مع الخلاف بين هذا وذاك قال المصنف طيب ثم ن و ي بتيممه ان يرفع ا ل ج ن ا ب هل يجوز له م ان يصلي بذلك التيمم هل يجوز له هو ن ا و ا رفع الجنابه حضره الصلاه أ ن يصلي بتامنه انا أم ي ب د أ ن يتامم الصلاه من قال أ ن التيمم رافع للحدث قال يجوز من قال أ ن التيمم مبيح لما تجوز له ا ل ط ه ا ر ة قال بسؤال تيمم لمثل المصحف ي ق ر أ ليه ا ل ق ر آ ن يعني اراد ان ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن فتيمم ليمسك المصحف ثم اراد ان يصلي ن ا ف ل ة هل يجوز له ان يصلي ن ا ف ل ة بتيممه لمثل المصحف ما قلنا في ا ل أ و ل من قال أ ن التيمم رافع للحدث إ ذ ا ا ف ع الحدث أ ن ت توضعت ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ا ل آ ن ثم أ ر د ت أ ن تصلي ق ر ما ف م ه ا هل يجوز لك أ ن تصلي بوضوءك أ م لا بد أ ن ت ت و ض ع وضوءك فمن قال أ ن التيمم بديل تام عن الوضوء قال التيمم لرفع الحدث ا ل أ ك ب ر يجزئ عن الحدث ا ل أ ص غ ر وهذا هو الراجع ا ل ح ق ي ق ة الحلبه ن يقولون أ ن ا ل ت أ م م ل ل أ د ن ى لا يجزئ ل ل أ ع ل ى بمعنى تيمم مثلا ل ص ل ا ة ن ا ف ل ة ثم حضرت الفريضه هل يجزئه ا ل ت أ م م ا ل ن ا ف ل ة أ م لا يجزئه عند الحنبله لا ي ز ئ ل أ ن ه تامم ل ل أ د ن ى فلا ي ز ئ ل ل أ ع ل ى هذا الكلام باطل إ ن م ا من تامم ل ل أ د ن ى يجوز أ ن يؤدي بتاممه تأمم للذور وظل على تأممه الى ان جاء العصر ولم يحدث هل ي ت أ م م م ر ة أ خ ر ى أ ن يصلي بتاممه الراجح أ ن يصلي بتامنه الملهى ع ل ى ان ي ع ي ب بس يصلي على ت ا م م ه بشرط تعرفه أ ن يطلب الماء م ر ة أ خ ر ى عند حضور الوقت ا ل آ خ ر يطلب الماء بنفسه في, في, في الرحل عند أ ق ا ر ب ه هكذا لا يتامن الا بعد أ ن يطلب ا ل م ا ء خاف بردا أ ل ح ب ش في مصر فتيمم او عدم التراب وصلى ولم يعد يعني ايه رجل محبوس في م ص ر في م د ي ن ه حبس في مكان ولم يجد الماء ثم صلى بعد ان صلى فرج عنه في الوقت وجعلنا تمكننا هل يعيد ص ل ا ه ام كفاه ما صلى بالتيمم ماذا تقول كفاه ما صلى يا شيخ كفاه ما ص لانه ى ل عند ا ل ص ل ا ة ط ل م الماء فلم يجب فاستخدم ا ل ر خ ص ة ثمه صلى سقطت ا ل ف ر ي ض ة جاء الماء بعد ان صلى تختلف الامر ا ل م س أ ل ة الخلفيه لو جاء الماء وهو في ا ل ص ل ا ة يعني ا ل آ ن تلمم ثم كبر الاحرام ثم أ ت ى ب ر ق ع ت ي ن ثم, ثم سمع صوت الماء هل من الصلاة؟ الصلاة؟ خلافية يخرج من ا ل ص ل ا ة ام ي ك م ن ا ل ص ل ا ة م س ا ل ة خ ل ا ف ي ة شديده الرجع أ ن ه يخرج الرجع أ ن ه ل أ ن ه وجد الماء في ح ا ل ة ل ب س ه ب ا ل ص ل ا ة طبعا ف ر ي ق الاخر قال الله يقول و لا تبطنوا أ ع م ا ل ك م لا هذا ليس بطوال العمل إ ن م ا هذا وجود الماء في حال أ ن ه ت ي م م والشيخ ابن ع ث م ي ن ينتصر لهذا ا ل ر أ ي الحقيقي نعم كثير جدا لأن هناك كثير يقول جدا دليل الله قال يقول السائل التيمم هل هناك دليل على أن بديل عن الطهاره ف إ ن لم تجدوا ماء فتيمموا, خلاص هل هو بديل فإن لم تجدوا فتيمموا صعيدا وهذا كلام المنهب فيه مردود ل أ ن المنهب ا ش ت ر ط أ ن يكون التيمم من التراب وليس من الغبار تراب له غبار لكن ا ل ق ر آ ن ق ا ل فتيممه ل ر ا ب ا و ل ا ص ع ي د ا طب م د ان اردت ان اردت ن ا ر ت ان ا ر ان ا ر د ان اردت ا اردت ا اردت ان اردت ان اردت ا على وجه ا ل أ ر ض فهو اردت ان د ي ع ن ي ر ج ل لم ي ج د إ ل ا ا ل ر م ل ت ع ر ف ا ل ف ر ق ت ان ا ل ر م ل و ا ل ت ر ا ب ت ع ر ف ا ل ر م ل ان ا ر د ا ل غ ب اردت ان ان ان د إ ل ا ا ل ت ر ا ب و ل ان ج د إلا التراب. هل يتأمم به أم لا م يجد إ ل ا ا ل ت ر بد هل به المذهب على أنه لا على ل يتأمم أم ا من التيمم بالتراب الذي له عبار على هذا. الراجح من اقوال الجمهور أ ن ه يتامم بكل ما على سطح ا ل أ ر ض ل أ ن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا و آ ت التيمم لها م ن س ب ه ن ج و م تعرفونها ب ا لما ط ب ع تعرفونها ل اخذت عائشه عقدا ن ا ع من من من اختها اسماء ك ع ا ر ي ة م س ت ر د ة وهي ت ف ق ي ة م ه م ة تحل عندك اشكالات بالجمله في كثير من القضايا يد الامين لا تضمن الا اذا اهمل ويد ا ل م س ت أ ج ر لا تضمن إ ل ا إ ل ه أ ه م ل أ م ا يد صاحب ا ل ع ا و ي ة ا ل م س ت ر د ة يضمن في الحالتين مثال او لا مثال ت ا ن ي حضر حدك م زلت اطلع المقال رجل أ ع ط ا ك أ م ا ن ة قال خذها لي أمانة ل م د ة أ س ب و ع ض ح عندك في خزنتك مع أ غ ر ا ض ك تمام فاضعت ا ل أ م ا ن ة في ا ل خ ز ن و أ غ ل ق ت عليها مع أ ش ي ا ئ ك ففتحت ا ل خ ز ن ة وسرقها أ خ ذ هذه ا ل أ م ا ن ة هل ا ل أ م ي ن يضمن ل أ ن ه نعم أغلق أغلق ووضعها في حرز مثلها فلا يضمن الا إ ل ى أ ه م ل أ ي أ ن ه ا لو ك ا ن ت عند صاحبها لسوقت ف ه ل أ ق ا ل ا ل ل ه وهذا يبين ا ل م خ ا ل ف ة ا ل ش ر ع ي ة التي تقع فيها معارض س ي ا ر ا ت التي تؤجل س ي ا ر ا ت ت أ خ ذ س ي ا ر ة إ ي ج ا ر من مصر من ا ل ب ي س يجري إيجار. يقول ج إيجار ر ي ي لك إيه اكتب وصلا بكامل قيمه س ي ا ر ة بحيث إ ذ ا أ ص ي ب ت منك في حادث ماذا تصنع ت ت ع ا ق ي م ه ك ا م ل ة طيب الرجل مشى على س ر ع ة السبعين ج ن ب ا ل ح ي ط ة وماشي إ ي ه في الطريق المرسوم له جاء من خلفي من ل و ج ي د ا ل ق ي ا د ة وضربه ما ذنب ا ل م س ت أ ج ر قل لي بالله ما ذنب ا ل م س ت أ ج ر ماذا صنع يضمن أ م لا يضمن بالطبع لا يضمن ل أ ن ه لم يهمل أ م ا معرض ا سيارات تحمله الكمائي ا ك ا م خ ل ف ة شرعية شك لا ب ض ب ط ا ل ع ا ر ي ة ما معنى ا ل ع ا ر ي ة السلف أ خ ذ ت منك شيئا سلف و ا و ت ل ف عندي ب إ ه م ا ل أ و بغير إ ه م ا ل تضمن في حالتين سواء أ ه م ل ت أ و لم تهم من هنا البنوك ا ل ر ب و ي ة امينه على و د ي ع ت ي انا وضعت عندها ع ش ر ة الاف ك ا م ا ن ة يبقى لا تضمن في ح ا ل ة ا ل خ س ا ر ة صح يبقى انا شريك معها في الربح و خ س ن ا ه ا انها امينه اما ان تحدى الربح فهذه م خ ا ل ف ة ش ر ع ي ة لانها حولت يد البنك يد البنك من يد امين الى يد ص ا ح ب ع ا ر ي ة هذا ا ل ت ا ص ي ر ذ ل ف ك ر ي ل م ش ك ل ة الملوك أ ن ا ل ب ن ك يعطيك ربحا و أ ن ت ت س ت أ م ن ه على هذا المبلغ فواجب عليه كيد امين أ ن اشاركك في الربح او الخذلانه إ ذ ا أ ه م ل بخلاف ما يهمل طيب ق ا ما لم يهمل و ه ا ج ب التيمم بتراب طهور غير محترق له عبار. بتراب النبي كان عيشه لما اخذت ا ل ع ق د آ س ف من أ خ ت ه ا أ س م ا ء وذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة ثم عادت فذهبت ت ق ض ي حاجتها فوقع ا ل ع ق د من نيم من صدرها فلما استيقظت لم تجد العقد فذهبت وتوغلت تبحث عنه عن العقد وتوغل معها من ا ل ص ح ا ب ة يبحثون عن العقد فقدوا الماء توغل في الصحراء فقدوا معه الماء جاءت ا ل ص ل ا ة حضرت ص ل ا ة ماذا ا ص ن ع و وقفوا ومكثوا ل أ ن كان و ا من يومئذ لم ينزل بعد لم ينزل فانزل الله ف إ ن لم تجدوا ماء فقال س ي د ا ب ن حضر ما هذه أ و ل بركتكم و آ ل أ ب ي بكر ب ر ك ة فقام البعير أ و بعير قام فوجد ع ق د ه تحت البعير هذه الآية نظرت ب ه ذ ا السبب هذه آ ي ة التيمم قال ويجب التيمم بتراب ت ه و ر غير م ح ت ل ق له الغبار ومن التدريب ا ل ذ ك ر أ ن البعض يتوسع في أ م ر التيمم ف ل ي ف ق ما بما يتيمم فبعض الناس ر أ ي ت أ ن ا يتيمم ب ا ل ل ي م ب ا ل ح ا ف ع ر ف ا ل ح ا ف يعني ايه ت غ ط ى و ي ع ب د بسم الله بسم الله وهذا غبار هذا صعيد ه واتمموا بالبطاله ولكها تراب فيها غبار فتيمموا صعيدا قال ا ل م ص م ب الصعيد كله ما على ا ل أ ر ض من حائط من غبار من تراب من رمل من طين كل ذلك جدع شجرة ا نعم ا ش ي خ اسمك ي ق و لم ا ا ل ل س تتكلم عنه ا ج ل التراب ولا الرمل ولا الطين ولا ولا ولا, ولا, ولا ويسمى ل ا ايه فاقد الطهورين الماوى التصعيد يصلي على حال يعني هب انني على ج ن ب ه ولم أ ج د الماء اتامل برفع ا ل ج ن ب الملابس عليها نجاسه ة الجنب ا ج نأ ن ماذا أ ف ع ل بالملابس ملابسي عليها ن ج ا س ة و أ ن ا ج ر ب وتاملت رفع ا ل ج ن ب السؤال ا ل آ ن ماذا أ ص ن ع بملابسي ها اصلي بها وهي نجفه لعدم مقدره على إ ز ا ل ة النجاسه ف ا ل أ ص ل أ ن الله سبحانه رفع ع ن ه الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج يسمى فاقد ا ل ت ه و ر ي ن فيصلي على حال لا شيء في ح ا رجل في مستشفى ع ل ا ل ا س ت ر ه عمل كذا كل هؤلاء من د ا ب ي رفع الحرج ي ص ل ي على ح ا ه ي ا والتراب جعلت و ا ر ب ت ه ا ط ه و ر ة يقيدها ف ت ي م م و صعيدا يبينها يعني قال و ف ر و د ه مسح وجه المسح تعرف المسح أ ق و ل وجه حينما أ ق و ل وجه يعني من ش ح م ة ا ل ا ذ إلى ومن ن ب ت الشعر إ ل ى أ س ف ل الوجه ويدي ه إ ل ى كوعيه نعم ا ل خ ي ط ا ل ط ل ع د ا طيب الكوفن اخواني انا اشوف العلماء يقول كل يد في ا ل ق ر آ ن جاءت م ط ل ق ة فيقصد بها اليد إ ل ى الكوع أ ي يد إ ل ا إ ذ ا قيدت يقول الله والسارق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا أ ي د ي ه م ا جزاء بما كسب ن ك ا ن ا من الله من أ ي ن تقطع يد السارق من الكوع من هنا ب إ ج م ا ع ه الا الخوارط طبعا الذين خ ا ل ف هذه اليد إ ل ا أ ن ت أ ت ي م ق ي د ة أ ي ا ك م إ ل ى المرافق ه ذ ه مقيمه قال ويديه إ ل ى كوعيه السؤال هل يمسح الوجه أ و ل ا أ م يمسح اليد أ و ل ا الوجه أ و ل ا لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م امسحوا و ب ج هنا ك م ه الوجه قبل اليد نعم أ م س ح هذه م س ح الموالي ب ا ل م ا ن هذا هو م س ح قال وكلا ل ت ر ت ي ب و ا ل م و ا ل ا ة تعرف ا ل م و ا ل ا ة ا ل م و ا ل ا ة ي عن اليه تتابع يعني أ م س ح الوجه الساعه الثلاثه وصل الظهر بالتامل عدم وهلع لا, لا يقبل التيمم الا ت ت بالتتبع ع ب ا بين ا ل ع ب و ي ن الشافعيه قالوا بمسح اليد إ ل ى المرفق في التيمم يعني الشافعيه ماذا قالوا تضرب اليد ا ل ع ر ب هكذا ثم تمسح الوجه واليد الى المرفق لماذا قالوا اجتمعا ضربه و ا ح د لماذا قال ت ش ف ع ي ه بهذا لا حامل المطلق في ا ل ت أ م م على المقيد في الوضوء ا ي م ى حامل المطلق على المقيد الله ي ق و ل في آ ث الوضوء فاخسدوا وجواكم وايدكم ي الى المراه دا مقيد ف ا ل ت أ م م قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذه ا ل آ ي مطلقه فحمل المطلق التأمم على المقيدين ا ط ب ما اجابوا عليهم انه لا يجوز ان يحمل المطلق على المقيد الا في, في اتحاد الحكم الحكم الاول والحكم هنا مختلف الحكم هذه ن ا مختلف ه طهاره ة ذ ه لاعضين ر ة هذه طهاره كم لاربع اعضاء هذه ليست فيها مضمضه واستنشاق الى غير ذلك من فروق بين التامم والوضوء فبطل ما ذهب إ ل ي ه الشافعي نعم يعني عن عن نعم مولان مولان طبعا صعد صعد إيه بدها آه طبعا. هل صعد عن الأرض؟ هل صعد عن الأرض؟ نعم هه حاطة صح قلوا الأرض الأرض أو شفى كل من رزق الارض لا شكرا لم أ ج د فيها دليل ا ل ح ق ي ق ة ب ص ا ل ح ن ا ب ي ي يقولون ويفرج أ ص ا ب ع ه هنا في الكتاب عندك حتى يدخل التراب بينه كلام مهم و ح كما فعل عمار بن ياسر حينما أ ص ل ت ه الجنابه يجد ولم يجد الماء مع من مع عمر بن الخطاب في غ ز و ة اما عمار ف خ ل ع ملابسه وتمرغ في التراب ذهابا يعني يريد ع ن ي ي ان يعمم البدن بالتراب اما عمر فوقف ولم يصل اختلف عمار ت أ م م ب ه ذ ا ا ل ط ر ي ق وصلى فذهب الى النبي فقال يا عمار إ ن م ا كان يجزيك ض ر ب ة للوجه والكفي لذلك من الفرق و ا ل ج و ا ر ي ة بين التيمم والوضوء أ ن التيمم في الحدث ا ل أ ك ب ر و ا ل أ ص غ ر سواء أ م ا الوضوء يختلف عن رفع الجنابه يعني هذا وصل هذا ف ر و ق ايضا فلا يمكن ان ي ح م ل ا ع ذ ا ر المهم ان عمر ن ف ي ه ذ ه ا ل و ق ع ة ن ف ي ه ا فكان يقول بعلم ا ل ت ا م قال له ع م ر اما تذكر يا عمر يوم ان اجنبنا فاما انا فتمررت في التراب واما انت فذكره ف ا ل ذ ك ر حجا على من النسل ا كائنا اوصلي ا ل ذ ك ر حجا على ا ل ن ا س نعم وين ها خلاص فقد و ق ل ا ل سال ئ ا ل ي د ب ا ن م ك ط و ع ت ا ن خلاص ا ل ن ا في ا ل و ض ن ويكسل ج ز ا ل ي ه البركه من ي د ه أ م ا في ا ل تامم التم لمن للكفين الكفان غير موجودين خلاص、ها. اذا اخذ ما وهب سلب ما و ج ب كما قلنا、ها. نعم مولان م ن و ج ه اما اواحد يغسل يمسح وجهه وانعجز عن ان ي أ ت ي باحد خلاص يصلي على ح ا ج ه ح ن ع ج ل ا ل م س ا د ل له يقول والله تخبط له على وجهه تيمما و يستاجر ان كان قادرا على الاستعجار اقول وفروضه مسح وجهي ويديه إ ل ى كوعي والترتيب و ا ل م و ا ل ا ة في ح د ث ا ل أ ص غ ر و ا ل ن ي ة تشترط ا ل ن ي ة لما يتامل له من حدث أ و غيره ا ل ن ي ة هذا المذهب لابد منها ا ش ت ر ط ا ل ن ي ة هنا تعرف الشرط معنيه ما يلجا من عدمه العدم طبعا ا ل ن ي ة موجوده لو نوى بتيممه ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة لا يجوز له ان يصلي بها في المذهب هذه ا ل ن ي ة انما الواجح انه اذا نوى بتيممه ا ل ن ا ف ل ة جاز له ا ل خ ر ي ض ة وان ه و ى بتامله مثل المصحف ج ا ء ل ه ان يصلي نافلا قال فان إ ن ه لم يجيئه الآخر نوى احدهما م ذهبي إنه أ لنجيئه عن الاخر وإنه نفلاً أو أو مولان إيه إيه نفلا لن يعني به فرضا أطلق يصل أطلق أيها حاضر معنى عمليا اطلق التيمم ايه ع ن ى ط لرفع ق تيام ل الحدث ليصلي ن ا ف ل ة للمصحف لقراءه ا ل ق ر آ ن ا ل ف ر ي ض ة يعني لم يحدد انما اطلق ن و ع ان يرفع الحدث بالتيمم ي هل ي ج ز ي هذا التيمم ا ا في ا لا ل لانت الآن الساعه ع ا ش ر ا ل صبح ورفع ت الشهور توضات ورفعي الحدث لتكون على جاءتك ا ل ص ل ا ة تصلي بوضوءك أ م لا ل ك هو ن ف س العقل فلماذا تفرقون بين التامل والوضوء لا قال و إ ن له صلى كل وقته فروضا و ن ا ف ل يعني إيه يعني ن و ع أن يتامم ب ا ل ذ و ر يصلي ا ل ذ و ر و إ ي ه والنافيه ا ل ق ب ل ي ة و ا ل ب ع د ي ة يتامم من إ ي ه واحد م الذهب ويبطل التيمم متى يبطل التيمم بخروج الوقت نقول ل ا س ف يا حنابله لا يبطل بخروج الوقت إ ن م ا يبطل بالحدث ش أ ن ه ش أ ن الوضوء او وجود ا ل م ا ء إ ن م ا قاله هو ابطل إذا خ ر ج الظهر بطل ا ل ت ا م م لابد أ ن يتامم للعصر الرجل لم يحدث قال لابد أ ن يتامم لان التامم لكل ص ل ا ة قال ومن م ب ت ل ا ت الوضوء طبعا ما هي م ب ت ل ا ت الوضوء لوقت الوضوء لا خروج شيء من أ ح د السبيلين مسو الذكر بشهوه زوال العقل النوم, النوم للغائب عن الادراك زوال العقل النوم اكل لحم الابن ه ل ه ن و ق ض م و ض و ء من ا ل ح ن ا ب ل ة وتحدثنا عنها قال نعم ل التامل يعني ما ا ا بديل عن ولا النقص وانما ل هو ب د ي ل والبديل له حكم ا ل م ب د ل تماما في كل احكام م ا ف ي ش مشكلة ع ن يخرج منزل الاحكام طيب قال ووجود الماء ولو في ا ل ص ل ا ة يعني اذا وجد الماء في ا ل ص ل ا ة تخرج بدون تسليم لان بعض ا ل ا خ و ة يسلم الخروج في ا ل ص ل ا ة يكون بدون ل أ ن ك لم تتم ا ل س ل ا م لا بعدها واتهمم اخر وقت لراجل ماء اولى سؤال رجل فقد الماء ساعه ة ل إلى ينتظر ا ل س ا ا ع ة ل ث ا ل ث ة والنصف قبل العصر و أ ب ح ث عن ماء يؤخر الظهر إ ل ى ما قبل العصر حتى ي ط و الماء الواجح أ ن ه ي ت أ م م في أ و ل وقت ويصلي في أ و ل وقت ل ا ح ب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها ش ندوه لم ت ح ج ث لا من تطلبت الماء عند العصر فلم تجد ومازلت على تيممك مذبوح لكن التيمم بدلا عن و ض و ء فتيممك لم ينقضه شيء هل أ ن ت ا ل آ ن تؤصل ل أ ن التيمم ليس م ر ا ف ع للحدث أ ن ت متيمم طلبت الماء فيجب عليك أ ن تتيمم انت متيمم م ا ي ق ض التيمم فهمت نحن قلنا يا شيخ محمد لا احنا قلنا السؤال ده. لا ده يعيد الصلاه انتهت الصلاه ة لو ل صلى الظهر في ج م ا ع ة أ و صلى الظهر ثم خرج من ا ل ص ل ا ة وانتهى وجاءت الماء خلاص هذه ا ل س ن ة قال وصفه أ ن ينوي شوف الشيخ يوصل على الصفر ثم يسمي ينوي ثم يسمي بسم ا الله ل أ ن ه مكان و د و ء ثم يضرب ا ل أ ر ض بكفيه هكذا ضربه و ا ح د ة للوجه و ا ل إ ي ه والكفين هكذا نعم ل ا ن ح ا ج ة لانه انا الى م ر ا ف ق قيدها بوجوكم و ا ي د ي ك م الى المرافق لانه ن ايه بوجوكم ايه نحن ارتم في ا ل ل و ض و ن وجه قبل اليد ف إ ذ ا ق م ت ب ا ل ص ل ا ة فاغسلوا لا هذه مشد دي دي مش اليد هذه نعم اتكا الله حطها فولتي خلص حيوهم ان شاء الله اغسل يدي د تمشي اليد ب ش ي ا ل مقصود اتكا الله اطلبك ان شاء الله, أتركى الله. أتركى الله. أتركى الله. أتركى الله. حاضر. يضرب التراب بيديه مفرجتي ا ل أ ص ا ب ع مفرجتي ا ل كلام مذهبي لا دليل عليه ا ل أ ص ل في التامل ا س و نعم سامع ن م ع ل ك ن يجب ح د د و ه ثم ان ل ك ف ي ه و ن هناك الكثير من المساعده التي يجب ان يكون هناك الكثير من المساعده م التي يجب ان يكون هناك الكثير من المساعده التي ي ج ن ا ب ي و ن ه ن ا ا ل و ض و ع من ع م ل ك د ه هذه من تيسير ل ه ل ا ل أ م ة لاثر ف ه ا أ ن الله عز وجل هذا أ م ر تعبدي ا ل أ ك ث ر و ا ل أ ق ل قال و ا ذ ر ب التراب بيديه ي م س ع وجهه بباطنهما ب ب الباطنه ط ن ه م ا ا مش بالظاهر وكفيه براحتيه ويخلل أ ص ا ب ع ه كلمه ويخلي اصابعه ذ غير ص ح ي ح يخلي أ ص ا ب ع ه زي ع ن ي بالترب كلام ا ل ا ز ف التامم ا ل ي س و ا ل س م ا ح ة فتخلي ا ل أ ص ا ب ع ليس عليه دليل في المذهب هذا في المزج براحتين مكان الريح يعني مكان ا ل ر ا ح ة مكان ا ل ر ا ح ة مش فيها م ز ق ة نعم براحتين نعم انتهى باب ا ل ت ا م اي اشيلها خ و ا ن ي في ا ل ت ا م ف ض ل يا م ن ا ف ض ل واحد الاكبر والاصغر واحد لا ف ر ق بين الاثنين الا ا ل ن ي ة الا ا ل ن ي ة نوى رفع الاسد اكبر والاصغر معا خلاص ها نعم ها س ا م و ي م ا القطار فاخر ا ل ط ه ر ي ه نحن قلنا نعم القطار ع ل ى على ا ل أ ر ض لا لا لا ايوه الشيخ العود المقطوع يسقط بالعجز يغتل س ق ط بالعجز ي على واحد درع واحد يمسح واحد أه ايه المانع ايه المانع مش مانع نعم طبعا ل اذا وجد الماء بطل ا ل ت ع م ب ق ا ع د ة اصوليه ا م ا ي ن ى ك ذ ا ا ل ك ش ي ء ما هو ا ل كلام ذهبي برضه بس الصحه ولا ما قال هذا ر أ ي ك موجود نعم ر أ ي ي موجود في ذ ك ر ينفع إ ن شاء الله هذا و الأصل ه هو ا ل أ ص ل نعم ق ل ن ا ل كلام ذه اصواته جنابه وباءت بيتع... عند قريبه غلب عليه ا ل ح ي ا ة والفتنه ي ت ا م م ل أ ن ه خشي الفتن نعم نعم حدوده يعود إ ل ى العرف و أ خ و ا ن ا مش ع ا ر ف ي م ا ل ل ي حصل في المسجد أ و ل من خلقه اسمع يقول السائل الكريم ما هي حدود طلب المرء حدوده, حدوده يعود إ ل ى اليه العرف ما معنى العرف الذي ل س ه في العرف مشقه ما, ما يشق عليك بس نعم جاء الصلاه كل ما صعد على ا ل أ ر ض نعم ها ي ت ا م مريض ولم, يل... هذا. ولم يملك استخدام الماء يتعذر عليه نعم يغسل أ ع ض ا ء جميعا إ ل ا هذا العضو يمسح عليه بالماء يغسل ا الشيخ الأخ اللي سيد بسأله ي كل ا ل أ ع ض ا ء ل ل ج و ا ب إ ل ا الموضع المصاب س ش ع ل ي ه بالماء نعم نفس ع م ن الكلام تعوضه يبني على ا ل أ ص ل نعم أ ن ا بس مش ع ا و ز ا ف ت ر ا ض ا ت تتضلل دعوكم والاغلوطات لا يقول السائل هل يقول التامم في وين الماء ح ف ظ ا على الجماعه لا ل أ ن من ر ح م ة الله بنا الوقت متسع لو خشي أ ن يخلق ي ت أ م م إ ل الا الفجر استيقظ ي ن ب ا وبكى على الشروق خمس دقائق لو ا خ ت ف ل أ ش ر ق ت الشمس هل ي ت أ م م أم يغتسل؟, يغتسل حتى لو ضاع الجمعنود ا تروح اذا وجب الماء موطن التيمم والفجر امتلكه ام النوم ف ه ن ف س شغله ولكن ا لو ا خ ت س ل ح ي ض ا ء الوقت ي خ ت ف ل قال العلماء والانشغال ب ا ل ط ه ا ر ة ا ل ص ل ا ة انشغال بها عفنت ي خ نعم ن ي خ لا ل ده ر أ ي م ر ج و ح انا عارف نعم ي ع ن ي ا ي ه م الى الجماعه ت ر و ح ا ل ج م ا ع ه ل م ا ا ل ة ا ل م ر ض في ح ا ل ة ت ع ذ ر الى ا ل ج م ا م ا ذ ا ت ذ ه ا م ا ع ه ا ل ت ا م ه و ص ل ي قبل ان يخرج و ق ت الظهر والعصر واحد والمغرب ا ل ع ش ا ء واحد نعم يقول ا ل ت ا م ه مع وجود ا م ا ء اذا خشي خروج الوقت والوقتان معا وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء طبعا يا خ و ا ن ك الرسول جمعوا ا ل ظ ه والعصر دون أ ي ع ذ ر نعم إيه؟ ما اذا خرجت من السبيل نخد الوضوء حتى ل وضوء نعم ض ع يا ف ة اخوان سويكم الاغلطات هل ي و ج د عمل ح و ا ل ا ت مع البنوك ا ل ر ض و ي ة مثل حاله ل ب ن ك ي ة من ق ا ر ة الاسكندريه من اب لابنه ف ا ت كانت خ ف ي ف ة نعم يجوز اجبنا عنه قبل ذلك انا اعمل ب ا ل ق ا ه ر ة تستخدم العضوين ثم سطم اليدين تمسح على القدم لا يعني نفترض واحد مع م ا يكفي الوجه واليدان يغسل وجهه ويغسل ايه وكمل ب ق ي مسح فقط بالماء يا مولانا ما معك ه لا إ ل ه إ ل ا الله ما معك م ا غسل وجه و غسل اليدين ب ق ي مسح ا ل ر أ س والازرق والقدم خلاص يمسح عليهما بجزء من الماء الباقي في ي د ي بس نعم لمسح ا ش التراب يا مونان م المسح, المسح يمسح يمسح يمسح بالماء البقي في يده لا التراب راح م ا ل ه ا فرضه ك ف ا ي ة اذا قولها البعض سقطت عن ا ل ا خ ر يا اخي الفضل يصلي خلاص ما عليك إيه هذا ف ر ق ليس ب ف ر د عين من أ ر ا د أ ن يتمثل الناس له قياما ف ل ي ت ب و ا مقعدهم النار حال المقصود عدم ا ل و و ق فقه للسلام على واحد شوف يا عدم شوف أخي هذا الحديث يوقع في مشاكل فرق بين القيام للشيء والقيام على الشيء على والقيام للشيء والقيام الى الشيء لي الى عم تختلف رجل جاء من سفر وانا جالس اقوم له لا باس شيخ كبير عالم جاء بعض ا ل ا خ و ة هدفهم الله يعديه يا, يا مرحبا من اراد ان يتوسل الناس له قيامه ة د ليس موضع الحديث هذا قيامنا ل ك ب ي ر للمسافر لمن له عليك فضل لابيك انما اراد ان يتمثل الناس له ق ي ا م ه يجلس على الكرسي هذا والاخر يقول قائل خ ل ي ك ر ا هائل مشتعر ي ش غ ل ب ش و ا ذ تعرفون هو ذا قوموا لسيدكم قال ل أ ص ح ا ب ي قوموا في يدكم ه ذ ا م ن باب ا ل ت و ا ض ع من باب ا ل ت و ا ض ع و أ ن ا أ ك ر ه ا و أ ن ت تكرا نما ليس من باب, من باب هذا الحديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أ ن ابن ا م ر أ ه تاكل قديد على سلام من باب الله وقدم ا ض ع حق النفس نعم مولانا أي شباكت. انا ع ش ك قد مع اعمل ط ر ب ق ر القراءه ء ة وقيم طوال اسبوع ثم اعود الى الاخ الفضل يقول يدخل في ذلك المدرس يعني المدرس يدخل الفصل هل القيام له يدخل في هذا الحديث انا ارى انه يدخل بس اسمع الكلام لانه التحيه السلام عليكم وعليكم هذا هو ا ل أ ص ل إ ن م ا التحيه ة القيام التحية والتعظيم ش غ ل الاعاج م هذا عمل الاعاج م نعم في ذاك يعني هذا زبط لا. لا, لا تحيتنا في ا ل ا س ك ا ر سلام عليكم يا ابنائي وعليكم السلام يا استاذ ل ن ا خ ش كدا صفا ايه ده هناك منانى كلام و ن و ف ع ن ا لك أ ن ت مدرس وفضل تذكر الفصل و م تحس ايه الفصل عيم لك كده حتى ايه يا سلام ي ع ل ا الفصل كله عيم ه م ان شاء الله ده كله ما كبر لا اله الا الله ده يقوم ل أ ج ل ا ل ت ح ي ة ا ن ه ابوك قادم د ا تقل و له شيخك قادم لا ت ق و م له هذا فرق هذا من بابي انه اصبح ا ل ت ح ي ة عندنا اذا دخل المدرس يقوم له الطلاب على سبيل ماذا زي ما د ق ي ق ة حداد على روح المرحوم انا مش عارف اندي المرحوم حداد مخالفة من مش للشرع روح في جبهة هذا ايه شك وحطهم شرعه سوداء هذا ايضا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك نخش ا ل م ع ا ن ق ة لا هو حديث ج ب ر بن عبدالله في البخاري انه ع ا ن ق ة ا ر ق ا د م ن سفر انه قمه ع ب ن ه في الشارع م ع ن ق ة ما ينفعش ولكن ان ي ك ل م ؤ م ن ق و ن ان ا ل م م ن ي ق و ل ان ن المؤمن يقولون ان يكون ا ل م ن ق و ل و ن ان يكون ا ل م م ن ي ق و ن ان يكون ا ل م م ن يقولون ان ي ك ن ا ل ي ق ن ا ي ك و ا ي ا خ ي فهم ا ل س ؤ م ن ي ق و ل و ان يكون المؤمن ي و ل و ان ي ك و ا ل م ؤ ق و ل و ان يكون المؤمن يقولون ان ي و ا ل م م ن ن ان ك ب ا ر ع ن د ك و ل و ن ا ك ا م ؤ ن يقولون ان يكون ا ن ي ق ا ل و ا ل ي ش م ا ت ط ب ق و ل و ن ا ي ك ن ل م ن ي ق و ل و ا يكون ا ل م ن ي قال و النبي ا وقتها ثلاث وستين <تصفح> <تصفح> لا حول ولا قوه الا بالله <تصفح> انا اعمل من ا ل ق ا ه ر ة ح س ن هذا حسنا مش ف م ز ح كذبا امزح صادقا ها؟ زي رجل عندنا ذهب ل ل ق ن ط ر ه غرب فعند القنطره ب ع ض الصلحيه ا ل ق د ي م ة ت ح و د شمال وبعدين يعني طريق المفارك قال الفتح من الفتح الفتح الفتح. <تصفيق> <تصفيق> الفتحه أسطى بسم قال ل ا ل والحمد لله العالمين ر رب ح والحمد الفتحة م ن أ س ط ى الفتحة قال ا جليل محمد أسطى ه ختاما أ خ ي في ا ل د ق ا ل ي ه يريد أ ن يعير أ ه ل الشرقيه بوحده ا ع ا م فقال عندكم رجل شرقان قلت ماذا صنع قال بيته ا ش ت ه ل ت فيه النار فجاء المطاف ليقيل الحريق فقال اقسم بالله لن تطفوه حتى تتناولوا غ يعني ا ل غ د ا ذنوبنا واصلافنا أمامنا ازاقنا الله في الله خير 何